Book two. Ontmoeten. Al tegaarf. Hallo. Marhaban. Marhaban. مرحبا مرحبا هو <تصفيق> gaat كيف حالك كيف حالك komt u uit europa هل انت من اوروبا هل انت من اوروبا u <تصفيق> هل, <أنت من> <تصفيق> هل انت من امريكا هل انت من امريكا هل انت من اشياء هل انت من اشياء هل انت من اشياء هل انت من اشياء في اي فندق تقيم منذ متى وأنت هنا؟ منذ متى وأنت هنا؟ كم ستبقى هنا؟ بفالت هتوا هنا؟ هل يعجبك هنا؟ هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ كموا أن كير أبسوكن. يجب أن تزوروني. يجب أن تزوروني. هير إز مين أدرس. هاذا هو عنواني. هذا هو عنواني. زين بي ألكار مرغن؟ هل سنرى بعضنا غدا؟ هل سنرى بعضنا غدا؟ سوري، maar ik heb al plannen يؤسفني لقد أصبحت مرتبطاً بشيء يؤسفني لقد أصبحت مرتبطاً بشيء داق إلى اللقاء إلى اللقاء tot ziens أراكم قريباً أراكم قريباً تدخل إلى اللقاء قريباً إلى اللقاء قريباً